التقارب له معنايا عند اهل العلم المعنى الاول ان الاسواق قد تقاربت بالفعل لسرعة وسائل المواصلات ولسرعة الاتصالات تستطيع الان بفضل الله ان تركب سيارتك وان تذهب الى اي سوق في قريتك او في مدينتك او في مركزك او حتى في دولتك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 لا يبالي المرء بما أخذ من المال من حلال أم من حرام ما بتصلش على الصادق الذي لا ينطقه عن الهوى ده واقع خطر جدا واقع خطير جدا حاضر حاضر عاوز تسمع الحديث الثاني؟ اسمع ماذا قال الصادق أقول له الحديث رواه البخاري في صحيحه وأحمد في مسنده بسند صحيح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 يقول له ترجع لي الالف قل بالك اعطيني الف دينار اتفضل الى أجل معلوم اعطاه في رمضان الف ربعمية سبع وعشرين يقول له ترضي لي الالف دينار في رمضان الف ربعمية تمانية وعشرين هجرية خلاص اتفقنا فيأتي الرجل في الموعد في موعد السداد ويقول له مش قادر انظرني يعني امهلني اه يقول له ام امهلك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 وحضرتك عندك سارة بندخل السرطين في بعض وننفع الفرق ما فيش حرج لا حرج إنما في الأصناف الستة اللي النبي صلى الله عليه وسلم نص عليها هذه صورة أخرى من صور الربى تسمى بربى الفضل يبقى ربى النسء أو ربى الفضل حرم القرآن الربة يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربى أضعافا مضاعفة والربى الآن منتشر بصورة بشعة يا أيها الذين آمنوا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 البشرية أنا لا أتكلم عن الأمة فقط البشرية ما محقت البركة في البشرية وفي الأرض إلا بسبب الربى إلا بسبب الربى يا الله ماذا قال ربنا جل وتعالى وماذا قال نبينا يمحق الله الربى شوف القرآن الله جل وعلا يقول يمحق الله الربا عاوز حضرتك تدور في قوميس اللغة على وجه الأرض عشان تجيب لكلمة ترادف كلمة يمحق مش ممكن مستحيل يمحق الله الربا ما تلاقيش مرادف لكلمة يمحق يؤدي نفس المعنى أبدا يمحق أنت تستشعر اللح اللفظة وكأنها واقعا أمام عينيك بين دايك يمحق الله الربا شيء بلغت القرآن ويربي الصدقات اوعتقول الربا زي البيع لا ابدا ابدا وحنرجع للآيات من الاول تاني لكن نسمع ماذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام والحديث في مسند الامام احمد وفي غيره بسند صحيح من حديث عبدالله بن قال عليه الصلاة والسلام ما استزاد احد من الربا الا كان امره الى قلة الى قلة عاوز حضرتك هتلي مثالا لرجل استمر استمر استمر وكررها وهو يعمل بالربى ويأكل الربة ويطعم الربة ويخرج ماله بالربى واستمر على ذلك دون ان تمحق البركة عنده مستحيل ممكن يفتن سنة ممكن يفتن خمس سنوات ممكن يفتن عشر سنوات والاموال تزيد وانا قلت امس دي مش علامة على رضا الله سبحانه وتعالى على العبد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 والحمد لله رب العالمين اقرأ معايا كده ايات الربا في اخر سلطة المقرى من الاول الذين كلون الربا ما لهم يا رب حكمهم ايه شكلهم ايه جزائهم ايه عش معايا القرآن وتدبر القرآن الذين كلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس يا رب سلم انت شفت المشهد ده عشته استوعبته يوم القيامة ده اسأل الله ان يسطرنا ياكوان فصل عاوز حضرتك تعيش المشاهد دي والناس خرجة من القبور هنا أمر الملك القدير اسرافيل بالنفخ في الصور نفخة البعث في نفخة الزلزال وفي نفخة الصعق وفي نفخة البعث هنتكلم عن الكلام ده بالتفصيل ان شاء الله وتعالى طب نفخة البعث يلا الكل يخرج واستمع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 يوم البعث والنشور الذين كلون الربا لا يقومون أي لا يقومون من قبورهم لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا لا مستحيل مستحيل البيع زي الربا ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيعة وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف اطمئن ما تخافشي ذكرت الآن بالله تبارك وتعالى عاهد ربك الآن على أن تطاهر مالك وأن تطهر بيتك وأن تطهر أولادك وأن تطاهر نفسك وأن تطهر قلبك من هذا المرض العضالي الذي يمحق البركة عندك محقا عاهد ربك الآن فمن جاءه موعظة من ربه قال الله قال رسوله فانتهى وعاهدك يا رب من الليلة أن أتطهر من هذا المرض وأن أطهر مالي من الربة فانتهى فله ما سلف لا شيء عليه ولا إثم عليه وأمره إلى الله طب لي رجعتاني ومن عاد يا خبر ابيض فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ده قرآن يا أخواننا ومن عاد أي إلى الربة بعدما ذكر بالله وبعدما ذكر بكلام سيدنا رسول الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون خالدون خالدون أكررها اسمع بقى إلى الآية الأخرى يمحق الله الربى يا رب سلم يمحق الله الربى ويرب الصدقات يربي ينمي النبي عليه الصلاة والسلام يقول ان الله لا يقبل الصدقة من احدكم بيمينه فيربيها لكم ان ينميها كما يربي احدكم مهره او فلوه حتى تصير اللقمة كجبل احد يا الله صور حضرتك تيجي فيهم كده يوم القيامة تلاقي الكتاب اقرأ كتابك تقرأ تجد عندك في صحيفة الحسنات انك تصدقت بجبل تمر جبل تمر لا مش ممكن ده انا راجل طول عمره فقير ما تصدقتش بكيلو تمر والكتاب بتاع صحيفة الحسنات فيها انني تصدقت في اليوم الفلاني بجبل تمر لا مش ممكن اكيد الكتاب ده مش كتابي لا كتابك وانت في مصلحة الضرائب الاوراق مطلخ بطا. لا كتابك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 يا الله يا أيها الذين آمنوا ها يلا بمجرد ما تسمع النداء ده افتح قلبك وأصغ السمع لأن الذي نادى عليك ربك جل جلاله خير سأمرك به حتما أو شر سانهك عنه ماذا قال ربنا جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اه اتقوا الله دل بسمع كثيرا أي اجعلوا بينكم وبين صخط الله وغضب الله وعذابه وقاية ما هي التقوى؟ التقوى هي الأصل من التقى والمصدر للتقاء وكلهما مأخوذ هي اسم من التقى والمصدر للتقاء وكلهما مأخوذ من مدة وقاء والوقاية, والوقاية حفظ الشيء مما يؤذيه وضره فأصل التقوى أن يجعل العبد بينه وبين صخط الله وعذابه وغضبه وقاية هذه الوقاية هي فعل الطاعات واجتناب المعاصي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الرба إن كنتم مؤمنين لا لا موضوع كبير قوي إن كنتم مؤمنين دعواعد في منتال خطورة يا أيها الذين آمنوا خلي بالك النداء للمؤمنين ومع ذلك يختم الله الآت بهذا اتقوا الله وذروا ما بقي من الرба إن كنتم مؤمنين طيب فإلا لم تفعلوا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 النفوس، الضمائر، في اختناق، في قلق، في اضطراب نفسي، فيه ضيق، فيه هموم، فيه آلام، فيه أحزان، فيه أموال كثيرة جدا ومع ذلك ما في السعادة، ما فيش رضا، فيه محق للبركة، المال موجود، بس ما فيش بركة، كثير من إخواني وكثير من الأخوات يسألن، يا شيخ ما فيش بركة في أي حاجة، الربع، الربع.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 فلا تنزلن بمنزل ينسى الخليل به الخليل ولا يركبن عليك فيه من الثرى ثقل ثقيل قلن الفناء بنا جميعا فما يبقى العزيز وللذليل اي يا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا انسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصيا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 وطهر الأموال لتنزل البركات والرحمات الأمر مش محتاج توجيه من أحد يا أخي أنت, أنت قلبك انت محتر ممتري دقيق قوي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك البر حسن الخلق والإثم ما حاك في صدرك انت صدرك تعبان انت الآن لأن انت جوك واعظ جميل يذكرك واعظ الله في قلب كل مسلم من رحمة الله علينا والاسم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس ما تقولش ليش لا دهنا أفتاني محمد حسن بكذا لا, لا يا أخي اضرب, اضرب بفتواي عرض الحائط إن كانت تخالف كلام ربك وكلام نبيك صلى الله عليه وآله وسلم ملاش أي قيمة ملاش أي لزمة انت قلبك بيقول لك ايه صدرك بيقول لك ايه يلا بسرعة عجل طهر المال والله العظيم ستنزل البركة وسيبارك الله عز وجل لك في امرأتك وفي اولادك وفي عملك وفي صحتك وفي عافيتك وفي كل ما بين يديك خلي بالك من اكل الحرام نعمل نقول يا رب يا رب يا رب ما فيش فايدة ليه اخونا اكل الحرام أكلوا الربع أكلوا أموال اليتامى، إن الذين أكلون أموال اليتامى ظلمة إنما أكلون في بطونهم نارا، وسأصلون سعيرة مساجد عمل نشكو إلى الله وندرع إلى الله ونبكي ونتذلل كثير من الناس فتن بالقضية دي مفتون قال لك ما فيش واحد فيك صالح ما فيش واحد في الجموع دي صالح ربنا يتقبل منه ما هو رب العزة قال واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة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 ويجزي الصالح يبعثون على نيتهم كما قال الصادق كما في صحيح البخاري من حديث عيشة ونوف عنده بالتفصيل ان شاء الله وتعالى لكن نحن جميعا نركب سفينة واحدة تب الدعاء آه هي قضية الحرام والحديث اللي أنا ذكرته ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ من المال من حلال أم من حرام الربا من أبشع هذه الصور النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في صحيح مسلم وسنن الترمذي وابي داود وابن ماجة وغيرهم يقول لعن رسول الله آكل الربا اعوذ بالله ملعون على لسان الصادق لعن رسول الله آكل الربا هو لوحده لا وموكله وشاهديه وكاتبه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 شايف القد النبو الجميل درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من ست وثلاثين زنيا ده رعب ده رعب ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم ده كلام خطير عمول يا رب يا رب يا رب فلسطين العراق الشيشان أفغانستان الأمة يا رب قضية الدعاء يا أخواننا اسمع النبي ماذا قال والحديث راه مسلم وغيره من حديث أبي هريرة ربية الله عنه قال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا الله إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال جل وعلا يا أيها الرسل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 لا يبالي المهم يحصل تب دي رشوة كبر دماغك يا مولانا تعيش تعيش في زمن الصحابة ولا ايه كل اللي حواليك بيقبل وهكذا تب هذا المال حرام ده اموال يتامة هذا المال حرام ربة هذا المال حرام سرقة هذا المال حرام غش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 وأتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد خل بع الحضرتك من القرآن فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل يا الله ما ألش فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع دعوة تدعى فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل أنت خدت بع الحضرتك من اللطيف القرآني دي فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل مش دعوة داعن طيب ممكن يا عم الشيخ اللي أكل الربا قبل كذا يتوب آه. يتوب له رأس ماله ويجدد التوبة والأوبة والله سبحانه وتعالى يقبل منه ويغفر له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 كما في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه إن من أشراط الساعة إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ده هنتكلم عنها بكرا شاء الله تعالى إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويفشو الزنا يكثر تكلمت عنها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 لا يشربنا أناس من أمة الخمرة يسمونها بغير اسمها. ما تصلي على الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. لا يشربنا أناس من أمة الخمرة يسمونها بغير اسمها. دي يعني يعني سبحان الله كلام يملأ قلب المؤمن يقينا وتصديقا للنبي الذي لا ينطق عن الهوى. عمر الخمر ما سميت بغير اسمها إلا في هذا العصر. الخمر معروف انها الان بتسمى بالمشروبات الروحية مشروبات روحية هكذا يسا... تسمى الخمر ليشربن اناس من امة الخمرة يسمونها بغير اسمها تضليل وتلبيس وخداع ان قلت قال الله قال رسوله همزوك همز المنكر المتغالي او قلت قال الصحابة والتابعون لهم في القول والأعمال أو قلت قال الشافعي وأحمد وأبو حنيفة والإمام الغالي صدوا عن وحي الإله ودينه واحتالوا واحتالوا على حرام الله بالإحلال يا أمة لعبت بدين نبيها كتلاعب الصبيان في الأوحال حاش رسول الله يحكم بالهوى تلك حكومة الضلال دي خمر لا يا شيخ دي مشروبات روحية هتحرم ليه ده خنزير ايوة يا سيدم انا مش مختلف معاك بس الخنزير اللي حرم كان خنزيرا مريضا موبوءا مبتلا بالامراض اما الخنزير اليوم فهي تربى تحت العناية الطبية والرعاية الصحية هتحرموها ليه ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم احتالوا على حرام الله بالاحلال الا من رحم ربه جل وعلا فانظر الى هذه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 موقوفا على عثمان رضي الله عنه بيقول, بيقول اتق الخمر فانها ام الخبائث فلقد تعلقت امرأة برجل فارسلت اليه جاريتها للشهادة يعني تضحك عليه لتدخله بيتها فدخل الرجل الى بيت المرأة فوجد بين يديها خمر وغلاما لها وطلبت منه المرأة ان يفعل فيها الفاحشة فابى فأصرت عليه أن يقبل منها كأسا من الخمر فقبل الكأس فشرب الخمر فلعبت الخمر برأسه فزنى بالمرأة وقتل الغلام فاتق الخمرة فإنها أم الخبائث ووالله لا يجتمع الخمر مع الإيمان في قلب إلا وطرد أحدهما الآخر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 ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن آه قال ابو هريرة ابن عباس وغيروما اذا شرب المؤمن الخمر ينزع منه الايمان هكذا شبك ابن عباس بين اصابعه وقال ينزع منه الايمان هكذا فان تاب وعاد الى الله عاد اليه الايمان هكذا وخلع قميصه مرة أبو هريرة وقال يعني يخلع منه الإيمان هكذا فإن تاب عاد إلى الله عاد إليه الإيمان هكذا ولبس قميصه ورفع عاده مرة على رأس وقال ينزع منه الإيمان فيصبح على رأسه كالظل فإن تاب عاد إليه الإيمان هكذا يبقى لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن لا يجتمع الإيمان مع حب الخمر في قلب واحد وحدون الحمد لله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 وساقيها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه يا خبر ابيض مش ممكن في حد ثاني لسه باقي ده كلام النبي اوعى تقول يا شيخ أنا ما بشربش اقدمه لغير المسلم حرام والله حرام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 حتى نخرج وإلا فإن أناسا يحولون مثلا العنب إلى خمر لزيادة رأس المال ويقول والله دي المصلحة بالنسبة لنقول له لا هذه مصلحة مهدرة مصلحة محرمة مصلحة ملغاة لأنها تصطدم استضاما مباشرا مع المصلحة الشرعية التي تخالف كتاب الله وسنة رسوله أن هذه المصلحة المهدرة مصلحة تخالف المصلحة الشرعية يعني تخالف القرآن والسنة يبقى باسمها مصلحة محرمة ملغاة أو مهدرة تب القسم الثالث بين دول المصلحة المرسلة المصلحة المرسلة التي لا تخالف أصول الدين والتي لا تخالف القواعد العامة للشريعة يعني يعني توثيق عقود الزواج مش هتلاقي على هذا دليل لا في القرآن ولا في السنة ولكن أدلة عم دي مصلحة مرسلة لضمان حقوق النساء في زمن خربت فيه الذمم وقس على ذلك يبقى الخمر ام الخبائث قال الله تبارك وتعالى اول الايات نزولا في تحريم الخمر يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون لان الخمر تحجب العقل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 انتهينا ربنا طيب عم الشيخ هو ممكن لو الإنسان شرب خمر قبل كذا وتاب إلى الله عز وجل الله يتب عليه أيوة يلا بسرعة أخ الحبيب بسرعة أيتها الأخت أسأل الله أن يحفظني وإياكم جميعا أخاطبوا إخواني إخواني آه إخواني ممن وقعوا في هذا البلاء ووقعوا في هذه الكبيرة زلت تحتفظ بأخوتهم نعم هم إخواننا وهم أحبابنا وأنا أعلم أن العبد عبد وأن الرب رب قد يضعف الإنسان وفيه من الخير ما فيه لذا أنا أخاطبك أخي يا من ابتليت ووقعت في هذا المستنقع وفي هذه الكبيرة في شرب الخمر وقدمت الخمر على الماء على مائدة طعامك هيا الآن أسألك بالله أن ترجع إلى الله تبارك وتعالى وأن تزيح عن مائدتك وعن ثلاجتك الخاصة في مكتبك او في بيتك ان تزيح هذا الوباء وان تتخلص من هذا البلاء وهي اقبل على رب الارض والسماء وكن على يقين بان الله جل وعلا سيفرح بتوبتك وسيفرح بأوبتك لتسعد ان شاء الله في جنات النعيم بشرب خمر لذة للشاربين مثل الجنة التي وعد المتقون فيها انهار من ماء غير آس فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر في الجنة أيوة أنهار خمر وأنهار من خمر لذة للشاربين لا تصدع الرأس ولا تذهب العقل لا يصدعون عنها ولا ينسفون وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات أسأل يجعلنا ويكون من آليها فهيا الآن أخي الحبيب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 أدع الله لكل من ابتلي بشرب الخمر وأقول اللهم رحمه اللهم تب عليه اللهم رحمه اللهم تب عليه اللهم رحمه اللهم توب عليه. عليه هيا أخي الحبيب هيا أخي وقل كما قال الصحاب انتهينا ربنا الآية نزلت كما في الصحيحين يقول أنا بن مالك كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة فسمعنا مناديا ينادي من قبل رسول الله ألا إن الخمر قد حرمت يقول فقال أبو طلحة يا أنس قم فاهرقها يا خبر ابيض بسرعة قم فاهرقها ما قالش يلا ألحق اخر كاس بسرعة يلا هات الجرد لا لا لا لا, لا. ابدا ابدا قم يا انس فاهرقها قال فاهرقناها فجرت الخمر في سكك المدينة يا رب شوف الاستجابة شوف استجابة الصحابة فانت اخي يا من ابتليت استجب وسأختم بقصة جميلة جدا وإن كان في سنة ديها ضعف في باب الأمان العلمية أبو محجن الثقف رجل فارس بطل بطل ومع ذلك كان مبتلم بشرب الخمر كان مبتلم بشرب الخمر يضعف جدا أمام الخمر ومع ذلك خرج إلى القادسية للجهاد في سبيل الله مع سار بن أبي وقاص خال سيدنا رسول الله يا ربي وهنالك في أرض الميدان ضعف مرة أخرى وشرب الخمر فأتي به لسعر بن أبي وقاص فحبسه سعر بن أبي وقاص وحكم عليه بالحرمان من المشاركة في المعركة لا يشاركش في المعركة والحدود لا تقام في أرض العدو ما يقمش عليه الحد وبعدين بدأت المعركة وسمع أبو محجن صهيل الخيول ووقع السيوف والرماح فبكى بكى وأراد أن يشارك وأراد أن يقوم لكن القيد في يديه ولكن القيد في قدميه قال له لا محكوم عليك بعدم المشاركة يا أبا محجن لأنك رجل شارب للخمر ثم عاود لكنه منع وعاود ثم بك فرقت إليه امرأة سعد وذهبت إليه فقال لها أسألك بالله فك قيدي وأعطني فرس وسلاح سعد وكان سعد قد ببعض المرض فمنعه من المشاركة في بعض أيام القادسية قال أسألك بالله فك قيدي وأعطني البلقاء فرس سعد وأعطني سلاحه فلئن استشهدت فالحمد لله ولئن نجان الله وأبقاني لأعودن إلى سجني لأضع القيد في قدمي بيدي لا تخافي وأنا صادق معك فرقت له امرأة سعد ففكت قيده وأعطته البلقاء فرس سعد وعطته سلاح سعد فلثم أبو محجن وجهه غطى وجهه وانطلق في الصفوف ليقاتله قتال الأبطال وهو معروف وسعد النبي قص راقب من هذا الفارس الذي بدأ يغير الدفة تماما ثم قال سعد الفارس القائد والله لولا أني أعلم أن أبو محجن في سجنه لقلت إنه أبو محجن والله لو لا أني أعلم أن البلقاء يقصد فرسه في مكانها لقلت إنها فرسي البلقاء فقالت له مرأته صدقت يا سعد إنه أبو محجن وإنها البلقاء وكان من أمره كذا وكذا وكذا فرق سعد وانتهت المعركة وكتب الله النصر للموحدين ودخل بعد المعركة سعد بن أبي قص سجن أبي محجن فوجده في سجنه وقد وضع القيد في يديه وفي رجليه مرة أخرى وجلس يبكي فأقبل عليه سار بنواب يخقاص وفك قيوده وقال له يا أبا محجن والله لا أجلدك بعد اليوم أبدا فرد أبو محجن وقال وأنا والله لا أشرب الخمر بعد اليوم أبدا يا الله لا تيأسي أخي الحبيب ولا تيأسي أيتها الأخت ولنعود جميعا إلى الله سبحانه وتعالى وتتم للخمر أحذر أيضا من المخدرات أحذر شبابنا وأحذر بناتنا والمسؤولية مسؤولية الجميع مسؤولية الأسرة ومسؤولية المؤسسات الدينية ومسؤولية الإعلام ومسؤولية منهج التعليم ومسؤولية الأندية الرياضية شبابنا ثمرات أفئدتنا وفلذات أكبادنا مآمرة تدور على الشباب لتجعله ركاما من تراب مآمرة تقول لهم تعالوا إلى الشهوات في ظل الشراب مآمرة يحيك خيوطها أعداء سوء في لؤم الذئاب تفرق شملهم إلا علينا فصرنا كالفريسة للكلاب شبابنا أيها الشاب الحبيب عد إلى الله وعودي إلى الله حافظ على صلاة الجماعة ابتعد عن صحبة السوء واصحب الأطهار الأخيار والجأ إلى العزيز الغفار واعلم بأن الله جل وعلا لم يخيبك فما خاب من توكل عليه ومن لجأ إليه ومن اعتصم به ومن فوض أمره إليه انتهى الوقت وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعني دائما وأبدا بحضراتكم على خير وعلى طاعة وأسأل الله جل وعلا أن يحفظ إخواننا وأخواتنا وشبابنا وأن يهدي أولادنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أيها الأفاضل ومن علامات الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل وهذا ما نتعرف عليه في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته